السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه وسلام على عباده الذي اصطفى ثم أما بعد فأثر والله يا جماعه لو عقلناه عن سيدنا ابن مسعود قلوبنا هتتزلزل معاه يزلزل اي قلب حي بيقول ابن مسعود مثل المؤمن مع ذنوبه كرجل في أصل جبل واحد جنب جبل يوشك ان يقع عليه تخيل معناها ايه انا قلت لا لو انا مش جنب جبل والجبل هيقع عليا انا لو جنب برج والبرج هيقع عليا انت متخيل الرعب للانسان ساعتها يبقى فيه ساعتها افتكرت منظر ما انساهوش ابدا يوم ما براجه التجاره العالمية ضربت والسي ان ان برعب هيب كتبت على الشاشة وهي بتتابع الاحداث متابعه حيه امريكا اندر أمريكا تحت الهجوم منظر برج التجاره لما بقى كتله نار والناس وهي بتجري بتبص على البرج برعب وفزع وتجري وترجع تبص على البرج برعب وفزع برج نار هيقع عليه بيبص بفزع لا يوصف محدش يقدر يوصفه غير اللي اتفرج عليه أمريكا اندر اتاك اهو ده المفروض يكون الفزع بتاعنا من زنوبنا يا جماعه المنظر اللي احنا شفناه يومها ده هو, هو المفروض يكون درجه خوفنا من ذنوبنا مش امريكا اندر اتاك مذنب اندر اتاك انت ممكن يحصل فيك كده بسبب ذنوبك هو ده المؤمن يا جماعه يا جماعه تخيل لو انت في مكان مصنع مستشفى وفجاه ضرب جرس انذار بس جرس انذار رهيب وقوي ومتواصل هو بيوقفش هتعمل ايه والناس كلها هتعمل ايه كله هيجري كله على نجاة سبيل نجاة هتعرف ان في خطر رهيب لما وصل الانذار بيضرب في المستشفى في غرفه العنايه المركزه بيحصل ايه الدكاتره بتجري والممرضات بتجري والدكاتره بتبدا تصرخ بسرعه هاتي لي الحقنه عشان نحقنها في القلب بسرعه هاتي لي جهاز الصدمات الكهربائيه عشان نلحق ننقذ العيال القلب هيقف القلب هيقف العيال هيروح من بين ايدينا بسرعه نفس المنظر بالظبط الواحد دلوقتي بيشوفه لما الاقي الشباب جايين يسمعوا كلام الدين وهو كان جاي من قبلها في كليب ولا في اغنيه ولا في حق. الشاب قاعد يسمع ويبص وهو منظر اخر كليب قاعد يتنطط قدامها ليه قاعد يسمع كلام الدين عن ربنا وساوند في ودانه اخر يقف قلبه هيقف هيموت ويروح مننا مش عايزين حد يروح مننا يا شباب مش عايزين واحده تروح مننا مش عايزين نفقد حد مننا بره الجنه يا اخواننا يعني تخيل لو انت في البيت بتاعك بيجيلك انذار على يد محضر انذار انذار بالحبس تاني يوم انذار تالت يوم انذار رابع يوم انذار خامس يوم انذار الموضوع خطير انا مش جاي اضرب لك جرس انذار النهارده انا جاي اضرب لك خمس اجراس انذار خمس اجراس انزار عايزهم يتضربوا في قلبك اول اول ما تحس انك هتعصي ربنا او بتطمعصيه خمس اجراس انزار تدق وتنبهك وتقول لك قف افتكر قبل ما تعصي ربنا الخمس اجراس دول اسمعهم قبل ما تعصي ربنا عايزين نلحق قلوبنا عايزين قلوبنا خمس اجراس انذار جاي الليله عشان خمس اجراس قبل أي معصيه نفتكرهم اول جرس انذار بضربه الليلة انت عارف وانت بتحصي ربنا سبحانه وتعالى انت مستنيك ايه انت عارف لو ما تبتش مستنيك ايه مستنين ايه النار النار يا جماعه هو في ايه ثاني غير النار عذاب ايه اللي يخلي سيدنا ابراهيم عليه السلام اللي دخل نار الدنيا وما يجي يشوف لما يشوف نار الاخره يكف على ركبته ويقول يا رب سلم سلم حساب ايه اللي يخلي سيدنا ابراهيم اللي دخل نار الدنيا وما خافش ابوه قدام عينه يوم القيامه يتمسخ ضبع ويترمى من رجليه في النار ما ينطاش حساب ايه حساب ايه يا اخوانا اللي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ما في صلاه ما كانش بيستعيذ بالله من عذاب جهنم قبل ما يسلم حساب ايه اذا دخل اهل النار النار فلا والله لا يطؤون باقدامهم ارضا ابدا ولا والله لا ينظرون باعيونهم إلى اديم سماء ابدا ولا والله لا تذوق اعينهم غمضا او من أبدا ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب أبدا اذا قوم يا جماعه اذا ده نوع واحد من انواع عذاب جهنم في الأطعمة نوع واحد بس شجره بتنبت غبات غبات في قاع جهنم شجره مرويه بالحميم شجره منبتها من رماد جهنم وحريق جهنم تخيل طعمها ايه وبياكلوها جوع ايه جوع ايه اللي يخلي واحد يظن ان الزقوم هتوديه عطش ايه اللي يخلي واحد يظن ان الحميم هيرويه حراره ونار في البطن ايه اللي تخلي واحد يظن ان الحميم هيبرده او المهلة هيبرده عذاب جهنم لها سبعه ابواب يا رب كان كفايه باب يا رب يدخلوا ابواب جهنم مش يدخلوا من ابواب جهنم لا يدخلوا ابواب يعني لقاد حسسك ان ابواب جهنم دي مرحلة من مراحل العذاب بيدخلوا في الابواب الاول ويتعذبوا زي الاستقبال بتاعه السجون العالمية الكبرى في التاريخ يدخلوا الأول في الاستقبال يتعذبوا عذاب قديم قبل ما يدخلوا جهنم نفسها يدخلوا ابواب جهنم يا جماعه ده ربنا اعتبر من نعيم اهل الجنه لا يسمعون حسيسها حسب ايه اللي ربنا يعتبر ان من نعيم انك ما تسمعش صوته امال اللي هيترمى فيه تخيلوا ان ربنا اعتبر من نعيم أهل الجنه لا يحزنهم المنفزع الاكبر لما الواحد يقوم يس... يوم القيامه وصحيفته معاه ويبص في صحيفته يلاقيها كلها ذنوب ويبص في اللي عاصوا ربنا بنفس الذنوب وهو بيسحبه وبيسحبوا على وجوههم الى النار حسب ايه ساعتها اللي يخلي الواحد قلبه هيطير افئدته هواء قلبه يتخلع من مكانه مجرد ان لا يحزنك الفزع الاكبر ده فزع عظيم يومئذ كما قرس الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريره في البخاري لا الفين أحدكم ياتيني يوم القيامة على رقبته شاه لها ثغاء يقول ما د زكاتها على رقبته ذنوب على رقبه تقطم من رقبه مش تقطم الوفق تقطم الرقبه يقول اغثني يا رسول الله اقول لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك انا بقول من الوقت اهو مش هقدر اعمل لك حاجه الرسول بيبعتني وبيبعت لك رساله من الوقت مش هقدر اعمل لكم حاجه ما يزلب ويجي يقول لي اغثني يا رسول الله هعمل لك ايه الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى لاقي في ان احدكم يوم القيامه ياتيني وعلى رقبته فرس له حمحمه يقول اغثني رسول الله اقول لا لك من الله شيئا قد بلغتك لا ياتي أحدكم احدكم يوم القيامه على رقبته بعير لها رغاء يقول اغفر لي يا رسول الله اغفر يا رسول الله فاقول لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك لا ياتي أحدكم احدكم يوم القيامه شايل في ايديها علبه جوبه تعاطفيه في علاقه حب وتقول اغثني يا رسول الله لا املك لك من الله شيئا ما يجيش شاب يوم ما شايل كراتين علب سجاير شربها على مدى عمره اغثني يا رسول الله ما يجيش شله متكلبشه في بعض عصت ربنا بكل المعاصي مع بعض اغثني يا رسول الله ما يجيش واحد شايل كراتين علب اغاني عربي واجنبي سمعها طول حياته كل شريط 1000 مره يقول اغثني يا رسول الله ما يجيش شباب شايل حتت مخدرات شربها في الدنيا اغثني رسول الله لا املك لك من الله شيء عايزين لفوق يا جماعه عايزين لفوق عايزين ننتبه عايزين قلوبنا تستيقظ احنا ما فينا يستحمل اقل القدر من عذاب الله ابدا الله حد منكم يستحمل نظره غضب واحده بيتدمر يتنسف حد منكم يستحمل ضمه قبر واحده ضلوعك تتكسر والجسم تختلف اليمين في الشمال والشمال في اليمين حد منكم يستحمل شربه حميم واحده بتسهر البطن من جوه وبتسهر الجلد من بره حد منكم في واحده منكم تستحمل اصلا وهي بتطبخ وبتحضر الفطار تستحمل يعني يعني طلعت زيت واحده حته زيت بس تشوفوا بتعمل ايه في الجلد يا جماعه امال يوم القيامه امال في الاخره حد مننا يستحمل غمسه نار واحده بس غمسه نار بتفقد الذاكره الواحد بيطلع منها يقول ما رايت نعيما قط حد مننا يستحمل صيحه ملك واحده من مليارات الملائكه صيحه واحدة ان كانت الا صيحه واحدة فإذا هم جميعا خامدون قضت عليهم كلهم صيحه ملك واحده بس من هم في السماء حد فينا يستحمل ما فينا يستحمل اقل قدر من عذاب الله حد فينا يستحمل ضربه مقمع واحدة بعد ما يصعد على جبال جهنم عشان يخرج منها باي طريقه ضربه مقمع واحده توقعوا 70 سنه القاع جهنم مره ثانيه انت عارف انت مستنيك ايه لو عصيت ربنا سبحانه وتعالى جرس الانذار الثاني الاخطر من الاولاني وخطير زي الاولاني انت عارف انت بتضيع انت عارفه انت بتضيعي ايه الجنه المقامات العلى من الجنه يا جماعه دوروا في القران دهو من أول لاخره على كلمه سعادة مش هتلاقوها غير مره واحده بس في ايه واحده بس من ايات كتاب ربنا سبحانه وتعالى واما الذين سوعت ففي الجنه في الجنه بس السعاده مفيش سعاده غير في الجنة. ما مفيش سعاده فلا يخرجنكم من الجنه ايه فتشقى. ما مفيش السعادة في السهل الشمالي ما سعاده في اي معصيه ولا في أي مباح ولا في اي دنيا في الجنه كل ما خارج الجنه شقاء يا جماعه مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ما انهار من لبن انهار من خمر انهار من عسل ايه ده كما هو خالد في النار وسقوما حميمه فقطع اعاءهم ازاي قطع معاهم اللي كانوا بياكلوا فيها زي البهايم في الدنيا تتقطع يوم القيامه انهار اللبن والعسل والخمر والماء قصاد انهار الحميم تشرب منين تشرب من ايه يا جماعه انا عايزك تقارن ما بين اقل بيت من بيوت الجنه واعظم أصر من بالاصور الدنيا انا عايزك تقارن التصميم مين اللي صمم اعظم قصر بالاصور الدنيا اعظم مهندس مين اللي تصميم بيت الجنه مين اللي الملك المساحه بيت الدنيا بصحته قد ايه أصل الملك فالو كام مساحته قد, قد ايه يعني انما مساحه بيت الجنه ده الخمه الواحده شوف 70 زرافه في السماء قد ايه شوف مساحتها وارتفاع سقفها قد ايه انا مين جيرانك جيرانك في الدنيا مين يا انما جيرانك في الاخره انبياء صدق والشهداء طيب الموقع الموقع بتاع الدنيا بيطل ده بيطل عن النيل يا عم على النيل من كام من جهه طبعا ما فيش نيل من اربع في الجنه تجري من تحتها الانهار الأصر بتاعك بحري من الاربع جهات من كل الجهات بحري طيب والجدران بتاعت الدنيا طوب وسمنت وزلط امال ايه امال جدران الجنه يعني من ذهب ولؤلؤ وحاجات محدش اصلا يقدر يتخيلها طيب والسعر المتر في الأصر في الدنيا قد ايه في الدنيا لو انت باني في واشنطن لو انت باني اكورنيش لو انت باني في بورج فوش الحرم في مكه شوف هتبقى بكام امال لو انت في الجنه سعر المتر الواحد قاب قوس او موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيه اغلى من الدنيا دي بكل اللي فيها انت عارف انت بتضيع منك ايه لما بسمع قول الله مفتحت لهم الابواب على الجنه افتكر ايام زمان ايام الاستاذ لما الواحد كان يمشي باب النادي على يمينك باب حمام السباحه لشمالك شمالك باب الملاعب قدامك لو معك بقى عربيه كادلك كمان بقى عربيه كادلك وفتحلك الباب عايز تتفسح في اي مكان الابواب كلها متفتحه اختار النعيم اللي انت عايزه فيها عين رق شفت ايه اجمل عربيه شفتها يا لامبورجيني اس كلاس مرسيدس بي ام في 7 شفت عربيه ايه ولا اذن سمعت اجمل الحان واجمل اغاني واجمل اصوات سمعتها ايه ولا خطر على قلب بشر اجمل جمال وفخامه شفتها في الدنيا كلها ايه يا اخوانا اللي بيقول ان هو عايش ده ما شافش السعاده ولا يعرفها اصلا ده كل اللي في الدنيا اللي جنن الناس ده ربنا سماه دنيا حقيره ده ومال اللي ربنا سماها جنه وسمها نعيم عظيم تبقى ايه يا جماعه اللي ربنا سماها النعيم المقيم يبقى ايه عايزين نفهم احنا بنضيع ايه لو فضلنا نعصي ربنا الجرس الانذار الثالث انت عارف انت مستنيك ايه لو عصيت ربنا انت عارف انت بتضيع ايه الجنه انت عارف اخرتها ايه اخرتها الموت يعني هتسيب هتسيب فسيب اللي يغضب ربنا وسيب اللي بيعطلك عن ربنا من دلوقتي قبل ما تسيب غصب عنك اليوم اللي بيعلق في صدري وفي ذهني من ايام مراحل الانسان لما بيتدفن بقى تحت التراب اليوم ال15 بعد الدفن تحت التراب ايش معنى اليوم ال15 ما اليوم اللياليام اللي قبله واللي بعده بيحصل احداث رهيبه في جسد الانسان لا اليوم ال15 بالذات عارفين ليه اليوم ده اللي بيحصل فيه ان ضوافر الانسان بتقع جلده بيقع وبيتقشر شعره بيقع اسنانه بتقع زي اسنانه اللي كانت بتضحك الضحكه الحلوه ومفتونه بشكله وجمالها اللي كان الشعر اللي كانت فردت شعرها واللي كان عامل دوغلاس وسوالف واللي كانت بتنمص حواجبها الدوافر اللي كانت مش عايزه تتوضى احسن المونيكير اللي عاملاه الضوافر بتاعتها مش هتعرف تتوضى عليه اللي الجلد الجلد اللي كانت بتكشف نفسها وبتمشي في الشارع اللي مس بجلده حاجه حرام ده يروح فين ساعتها اليوم ال15 بيبقى البيض بتاع الدبانه الزرقاء فاقا ساعتها الجسم بيتم دود. الدود الدود في كل حته في الجسم بينهش طبقات دود مخاطيه الجسم من بره من جوه اليوم ال15 بيكون كل الاعضاء الداخليه في جسد الانسان انفجرت الرئه انفجرت القلب انفجر البطن انفجرت الامعاء المعده المخ كل حاجه في جسم الانسان بتبقى انفجرت تخيلوا يا جماعه ثم رددناه واسفل سافلين تخيلوا يا جماعه كل ده بيحصل للانسان الجسد اللي احنا قعدنا نغسل فيه ونمتع فيه وفي النهايه ربنا قال لنا الجسد اللي انتوا عصيتوني عشان شهواته عملت فيه ايه وبقتش غير مكان لوجه الله سبحانه وتعالى يا جماعه تخيلوا ان هذه القبور مملوءه ظلم من على أهلها تخيلوا ان انك رأ... انت لو قدامي في اوضتك تخيل الاوضه ديت اقفل الباب على نفسك اقفل الباب هقعد ايه يوم مقدرش لا استنى ده لسه احنا ما اتفقناش على حاجه انت منور النور ماشي بس السقف هيفضل ينزل ينزل ينزل وبعدين والجدران هتفضل تيجي بالجنب وتيجي من قدام لورا ويفضل الموضوع يضيق لغايه ما يبقى في حجم القبر والقبر بتاعك منور مقدرش استحمل ولا ساعه واحده يوم ايه طب استنى بس هنشيل النور كمان <تصفيق> ظلام ده كذا الف سنه ان هذه القبور مملوءه ظلما على اهلها يا جماعه عايزين ننتبه عايزين نستيقظ عايزين نعرف ان الموضوع خطير انا مش بكلمك في طعم حلو نفسك تشتريه في مادتين شلتوم السنادي وزعلان انا بكلمكم في مصيركم بكلمكم في اخطر حاجة جرس الانذار الرابع الانذار الرابع اللي مبعتلك الانذار الرابع يا جماعه اللي لازم يضرب في قلوبنا اول ما نيجي نهم باي معصيه يا شباب انت عارف انت بتعصي بارسمين ربنا غفور رحيم وحسابه حساب اليم ليه تفتكر دي لي وما تفتكرش دي ما ربنا زي ما قال دي قال دي في القران عارفين منظر الحساب والارض على الله منظر الزنزانة الثلاثيه ينظر عن يمينه معصيه شماله معصيه وما بين يديه النار زنزانه زي الزنازين بتاعه المحاكمه وعشان يطلع منها يطلع بايه بعمله عمله اللي هيطلعه برحمه الله سبحانه وتعالى زي ما الرسول بيقول للسيده عائشه ولكن من الحساب هلك لما دورت في كلمه نوقش ديت في اللغة لقيت ان المناقشه لما حد يغرس في جسمه شوك والشوك يطلع شوكه شوكه هو ده النقش هي دي المناقشه يا جماعه يعني كان الزنوب دي شوك غرس في قلوبنا وغرس في كل جريحه عصينا ربنا بيها ومعاد طلع الشوك بقى معاد مناقشه هذه الذنوب ولكن من نوقش الحساب هلك لما الحساب يعني هتتسائلي عن كل حاجه هتتسائل عن كل حاجة انت بصيت ليه بصيت البصه دي ليه سمعت الكلمه دي ليه نطقتي الكلمه دي ليه رحت المشوار ده ليه ركبتي مع فلان ليه اتصلتي بفلان ليه رنت لي فلانه ليه اتفرجتي على ده ليه اديت لي ده كذا ليه مديتش اللي حقه ليه كل ده مناقشه حساب ولكن مننقش الحساب هلك ولا عايز بالله ربنا يعافينا من مناقشه الحساب ويقف عنا بلا حساب ولا عذاب يا رب اللهم امين جرس الانذار الخامس انت عارف انت بتضيع كل ده اللي احنا قلناه في الجنه عشان ايه عشان الدنيا عشان اللي ربنا هو اللي سماها دنيا سبحانه وتعالى كل عشان ايه يا جماعه دا الدنيا دي عامله زي خروف ميت متعفن عارفين خروف ميت معفن ريحته اصلا الصحابه والنبي واقف يوريه عليه الصلاه والسلام الصحابه مش قادرين يقفوا اصلا من الريحة والنبي مصمم يوقفهم عايز الريحه دي تطبع في ذاكرتهم ما ينسوهاش ابدا هي دي الدنيا يا شباب هي دي الدنيا يا شباب هي دي الدنيا يا بنات هي دي الدنيا يا جماعه هي دي الدنيا يا امه محمد عليه الصلاه والسلام ولكن في ناس جبوها قطوها ترنشات شواوها حطوا عليها كاتشب ومايونيز وشويه بهارات وحطوها سندوتشات تكاوي وبالشفه حبيب قلبي بالشفه اللي شربتوا المقلب بتاع الدنيا كان سيدنا علي بن ابي طالب بيقول يا دنيا غري غيري يا دنيا غري غيري انت بتضحكي على مين انت بتضحكي على اللي فاهمك وفاهم لما بشوف اقبال الصحابه على الاخرى الواحد بيحس ان ايه الدنيا اللي احنا بنجري عليها دي دنيه ايه دنيه ايه اللي احنا بنجري عليها وقاعدين مستاكترين عليه سيدنا علي بن ابي طالب كان بيته جنب بيت النبي عليه الصلاه والسلام على طول اوضته جنب اوضه النبي في المسجد رضي الله عنه ما كانش فاتح باب على بيت من بيته عشارة كان فاتح على المسجد بس مش عايز يفتح ما بينه وبين الدنيا باب لما قرات ده في فتح الباري ذهلت يا جماعه ايه الناس دي مش عايز انا لو اخرج للدنيا اخرج على المسجد الاول انما ما اخرجش للدنيا ما افتحش باب بينه وبينها مش هيئزها ابعدي عني غر غيري سيدنا ابو هريره كان يقع مصروع قدام جنب منبر النبي قدام بابه النبي عليه الصلاه والسلام من الجوع طب يا ابو هريره طب ليه يا ابو هريره طب ما تروح تاكل طب يا ابو هريره روح, روح استلف <تصفيق> روح يا اخي روح يا ابو هريره روح شوف حد يتصدق عليك بلقمتين تاكلهم يا ابو هريره روح السوق شوف ربنا يبعث لك ما حدش فكر ليه المكان ده بالذات اللي كان بيقع مسروق عنده ده المكان اللي قدام بيت النبي عليه الصلاه والسلام مش عايز يسيب قدام بيت النبي احسن النبي يخرج يقول حديث واحد يروح الحديث ده من ابو هريره رضي الله عنه من حرصه على دينه من حرصه على تعلم دينه من حرصه على سنه النبي من حرصه على علاقته بالله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم انت عارف انت مستنيه ايه لو عصيت ربنا انت عارفه انت بتضيعي ايه انت عارف اخرتها ايه انت عارفه انت عارفه انت بتغضبي مين انت عارفه انت بتقصي انت عارف وانت عارفه انتوا بتضيعوا كل ده عشان ايه يا جماعه انا بقنعكم بايه انا لو كنت بقناقكم عقد عمل بره كنت اقتنعتوا انا لو كنت بقناقكم بوظيفه بمرتب كبير كنت اقتنعتوا انا لو كنت بقناقكم بصفقه كبيره كنت اقتنعتوا انا بقنعك انك تنقذ مصيرك أنا بقنعك انك تنقذ نفسك من غضب الملك أنا بقنعك انك تنقذ نفسك من عذاب مركيش طاقه بيه انا بقنعك بالجد وانت مش عايز تقتنع انا بقنعك انك تعمل حساب نبط الابر وانت مش عايز تقتنع انا بقنعك انك انت تعمل حساب عذاب عايز تقتنع يا جماعه اخرتها ايه أخرتها متر في قبر من نار تحت الأرض ولا اخرتها روضه من رياض الجنه العظيمه نعيش فيها لغايه يوم القيامه اخرتها ايه اخرتها انك تقفي ذنوبك ملجماكي بالعرق في حر شمس رهيب لا يطاق لا يوصف ولا اخرتها انك تقفي في ظل عرش الله تشربي شربه هنيئه من ايد النبي محمد عليه الصلاه والسلام اخرتها ايه اخرتها يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول ولا اخرتها ان احنا نتقلب في نعيم الجنه باذن الله سبحانه وتعالى أنا مش عايز حد يقول لي ها اتوب لا خو حالا القرار اتاخد حالا يا جماعه الانذار لازم يتنفذ حالا الطلب اللي فيه يا جماعه سوفه دي كلمه سوفه دي عامله زي شجرة لما تقولها تب بعد سنه يبقى الشجره هيتجدد اكتر في السنه دي تيجي تقطلعها تبقى اصعب لازم الوقت تواجه الواقع لازم الوقت تواجه الحقيقه لازم يا جماعه الشجره اللي عاشش فيها العنكبوت وسكن فيها الغربان وسكنت فيها الثعابين لازم نقتلعها من قلوبنا يا جماعه ونجري على ربنا انا قبل ما اسيبكم في انا عايز اسالكم اسئله يا شباب صوره جدا عايز يا جماعه اسالكم خمس أسئلة كلها اخطر من بعض بتخاطب عقلكم زي ما بتخاطب قلبكم الاسئله دي اول سؤال لان لما بنشوف منظر الشباب في ماتش الكوره وهم والله تحس ان دي دول حلوا كل مشاكل حياتهم مش ده ساقط سنتين ودي مش ما اتجوزتش لسه و... وده عنده مشاكل مع اهله وده عنده مشاكل, مشاكل وده عنده مشاكل معصية وده في كباره بيعملها مشاكل دين ودنيا واخره وقاعدين هيصوا قدام الماتش احنا في حاجه في احنا عندنا مشكله في عقلنا ولا ايه يا جماعه عشان كده الخمس اسئلة اول سؤال انت ايه قضيتك في الحياه ايه قضيتك في الحياة انت دخلت الكليه دي ليه اللي مجموعي في الثانويه العامه جابها بس كده بس امال لما اتخرجت اشتغلت الشغلانه دي ليه اللي لقيتها اللي اتعرضت عليا بس كده بس مش حاجه ثانيه واتجوزت ده ليه اللي تقدم حد لاقي بس بس مفيش اي مقاص اختيار ثاني لا طب انت وديتي اولادك المدرسه دي ليه بس كده بس انت يضيتك. يا ادريتك اللي بتتحكم في اختياراتك في الحياة؟ سيدنا موسى لما ملك الموت نزل ياخذ روحه فقع على ملك الموت في صحيح البخاري ليه بيقول رب قمتني من الأرض المقدسه رميه بحجر يا رب في فلسطين محتله يا رب يا رب اليهود محتلينها يا رب هموت وانا لسه ما فتحتهاش هموت وانا مش فيها طب يا رب خلاص مادام الموت جه موتني وانا بيني وبينها رمي حجر بيني وبينها زي مطوبة طوبه موتني وانا شايفها بعيني يا رب بدم مش هموت وانا فيها صاحب قضيه صاحب رساله السؤال الثاني انت ايه اولوياتك في الحياة اولوياتي اولوياتي اول حاجه ان انا اعرف اكلم فلانة تعبتني بقى مش عارف يا طب وبعد كده حبيبي اتخرج واخلص من الكلية اللي بقالي 20 سنه فيها دي طب وبعد كده حبيبي اه البس باد لو وقرفت زي العريس شيك كده واشتغل في اي شركه تدوني 2000 3000 جنيه في الشهر وبعد كده وبعد كده الجواز وبعد كده الشقه وبعد كده طب وانت اولوياتك ايه انا اولوياتي اول حاجه ان انا اتجوز ما في جواز طب وبعدين ان انا اجيب عيال حلوه زي العيال بتاعت البامبرز كده عيال مني وهنا وجميله كده واصورهم وافرح بصورهم طب وبعدين وبعدين افضل جميله لحد ما يبقى عندي 70 سنه 70 سنه لسني تقع ولا جمالي يروح ولا نشكي لا تعطب الشلي كده ايه الجمال ده ايه اللي مبهار بيها ده يا سلام طب وبعد كده فين ربنا في اولوياتنا فين ربنا يا جماعه ايه بتاعت الشبابه وبتاعه البنات وبتاعه الاباء وبتاعه الامه فين ربنا فيها فين ربنا في حياتنا فين ربنا في اولوياتنا لما رحت ازور المقابر بعد الفجر قعدت بص واضحك والله العظيم ابص واضحك الناس اللي بره دول عقلهم فين القبر المفتوح ده ممكن يكون قبر فلان اللي نايم الوقت في بيته مش عارف ان القبر المفتوح ده هيتقفل عليه الليلة والكفن بتاعه اتنسج من المصنع واتباع للمسجد بتاع الحي بتاعهم عشان لما هو يموت المسجد يتبرع بيه لتكفينه عشان يتدفن في القبر ده ويتقفل عليه الليله ما حدش عارف ما حدش انت ايه اهدافك في الحياة اهداف يعني قصدك يعني ان انا اجيب عربيه واقعد اعمل امريكاني كده ولعه ده فحت بيها ولا اجنلطها واعمل بيها خم... يعني قصدك ايه اهدافي اهدافك يا ابني اهدافك يا اهدافك يا حفيد الصحابه اهدافك ايه؟, اهدافك ايه البراء ابن مالك كان بيقول سيد البراء رضي الله عنه كان بيقول لا اموتنا عزيز مش هموت غير لما ربنا يعز بيه الاسلام صاحب هدف السؤال الرابع انت ايه متعتك في الحياة متعتك في ماتش متعتك في سهره متعتك في رحله متعتك في مكالمه متعتك في ايه متعتك في محمول جديد الرسول حسان بيقول وجعلت قره عيني في الصلاه احد السلف كان بيقول اني اذا انتهيت من الصلاه اعز نفسي بمجيء الصلاه التي تليها معلش الظهر خلص ساعتين والقصر جاي معلش من حب متعتك في ايه متعتك في الدعوه متعتك في العباده متعتك في رضا الله متعتك في كسب الحسنات متعتكم في ايه يا شباب متعتكم بقت في الدنيا ليه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول لرسول الله دعني أتمتع بشبابي لما كان عايز يصوم كل يوم ويقطم القران كل ليله بيقول له سيبنا اتبسط بعشباب يا رسول الله انت متعتك ايه السؤال الخامس والاخراني يا جماعه خمس اجراس انظار وخمس حبوب تفوق وخمس اسئله تفوقك انت لما بيتعرض عليك حاجات بتختار بناء على ايه لو اتقدم لك عريسين دلوقتي عريسين هم فين دول بس خليكي معايا دلوقتي بس لو اتقدموا ان شاء الله يبقى دول طاعه ربنا بس وملكيش دعوه لو اتقدم لك عريسين دلوقتي هتعملي ايه هختار الاجمل لا انا هختار الاغنى لا لا لا انا هختار اللي عنده عربيه احسن وشقه بس كده ده المقياس طب انت دلوقتي لو تعرض عليك كليتين هتختار ايه انا هختار الكليه في نظر الناس أحلى. بس كده بس ده مقياس اختيارنا ده مقاييس اختيارنا يا امه محمد ده مقاييس مفضلتنا يا امه محمد ده مقاييس ان احنا بنختار لما بتجي المفارق بتاعه حياتنا نحود كده ولا نحود كده يا خساره يا شباب امه محمد يا حسره على الشباب يا خساره يا شباب يا حسره والف حسره على شباب امه محمد خمس اسئله وخمس اجراس انذار فتحتهم لكم الليله اتمنى يا شباب اتمنى ان احنا وصلنا لنهايه الحلقه دلوقتي ان احنا نفوق انا دلوقتي بقول لكم على فين يا شباب على اوضتك على اوضتك تقعد على مكتبك وتجيب ورقه وتكتب الخمس حاجات اللي انا قلتهم دول وتبقى دي جدول محاسبه النفس الخطير اللي انت كل ليله تعرض نفسك عليها اكتبي انت عارفه انت انت عارفه انت هتتعرضي نفسك لايه لو فضلت تعصي ربنا انت عارفه انت اخرتها ايه انت عارفه انت بتضيعي كل ده عشان ايه انت عارفه انت بتعصي مين يا شباب يا شباب خمس اسئله محاسبه نفسك بغايه الخطوره اللي ما لحقش يجيبهم يجيب الحلقه من على النت من على موقع طريق الى الله باذن الله سبحانه وتعالى يجيبها ويكتب ثاني جدول المحاسبه الخطير ده تعلقيه في اوضتك وتعلقه في اوضتك وكل ليله تقف وتبص تفتكر ذنبي واحد وتشوف انا عصد مين انا بضيع ايه انا هعرض نفسي لايه اخرتها ايه انا هقعد اتحاسب من ايد مين ونفتكر يا جماعه يا جماعه تابلوه العربيه التابلوه بيبقى فيه لمض حمراء خطيره جدا اللمض الحمراء ديت اي لمبه حمراء تنور معناه ان في حاجة خطيره في العربيه ما تنفعش تسافر بيها اهو انا عايز التابلو ده الورقه دي هي التابلو بتاعنا هي التابلو اللي انت كل الخمس لمض الحمراء ديت كل يوم هتشوف ايه اللمبه فيهم اللي نورت ايه اللمبه اللي فيها خطر عندك الشغل للجنه بقى اقل الخوف من النار قل التعظيم ربنا وخشيته قلت. الزهد في الدنيا قل الخوف من نومة القبر قل خمس مقاييس خطيره لازم نفضل فيها ولازم نفضل فاكرين ايه قضيتك في الحياه ايه اهدافك في الحياة ايه اولوياتك في الحياة ايه متعتك في الحياة ايه مقياس اختياراتك في الحياة اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اغث شباب المسلمين اللهم أخرج منا دعاة وداعيات اللهم اخرج منا هداه مهتدين اللهم أخرج منا دعاة وداعيات واولماء وعالماوات وعباده وعابدات ومجاهدين ومجاهدات اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين اللهم عنا على الصيام والقيام والتهجد اللهم عنا على عبادتك ليلا ونهارا اللهم استعملنا في كل ساعه من اعمارنا في طاعتك برحمتك يا الله برحمتك يا الله برحمتك يا الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير